فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَنَّ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا كنا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لمن المقربين قال قَالَ موسى مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشت بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهم كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زبر الأولين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون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 وسيألم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون